لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له سبحان ذي الفضل والكرم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الملكوت سبحان ذي الجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا اله الا ولا شريك معه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا رحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت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 ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمون امين ونفذ قرض المكروهين الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين وارزق اللهم من لي وارزق اللهم من ليس له بنات وبنين برحمتك يا أرحم الراحمين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 وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم واقسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا واغفر لنا واغفلنا اللهم إذا صرنا الى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم انس وحشتنا في القبور ونور يا الهنا ونور يا الهنا وامن يا الهنا بعثنا يوم النشور يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا ما يا ظف يا ودود اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله